من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين انظر واستجب لي يا ربي وإلهي أنر عيني لألا أنا رعيني لئلا أنام نوم الموتى لئلا يقول عدوي قد قويت عليه الليل يا اللهم طرأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشاره الإنجيل لمعلمنا مار حن البشير بركاته علينا أمين الحق الحق أقول لكم إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يرى الموت إلى الأباد فقال له اليهود الآن علمنا أن بك شيطانا قد مات ابراهيم والأنبياء وأنت تقول إن كان أحد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت إلى الأباد ألعلك أعظم من أبينا ابراهيم الذي مات والأنبياء ماتوا من تجعل نفسك أجاب يسوع إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم ولستم تعرفونه وأما أنا فأعرفه وَإِنْ قلت اني لست اعرفه اكون مثلكم كاذبان لكني اعرفه واحفظ قوله ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح فقال له اليهود ليس لك خمسون سنه بعد افرايت ابراهيم قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فرفعوا حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مكتازا في وسطهم ومضى هكذا والمجد لله دائما